الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَدَّى أَجَلُهُ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَّا تَكْسِبُونَ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 يستهزئون الم يرون كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرا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 لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أُنْزِلَ مَا لَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْذَرُونَ أَوَلَمْ نَجْعَلْهُمْ مَلَكًا لَّجَعَلْنَا هُوَ رَجُلًا وَلَبِثْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِعُصْلٍ مِّن قَبْرِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَإِنَّ لَنَا عَاقِبَةً مُّهِينَةً قُل لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِلَايِبٌ رَيْبٌ فِيهِ الَّذِينَ قَصُرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَسْتَغِيثُ وَمَن يُغِيثُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُغِيثَنِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ أَفَإِنْ كَانَ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ كُلٌّ حَاصِبٌ لَهُ أَكُونَ أَوَّلَ مُسْلِمٍ وَلَا فَانٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ انكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْوَالُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا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 كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكرون او منهم من يستمع اليك وجعل ما على قلوبهم اكنسا ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا أَو إِن يَرَوْنَ لَآيَةً لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَاءَوْا إِذْ قِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَبَدَلَهم ما كانوا يخفون من قبل وله رجول عازل مما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياه الدنيا وما نحن بمبعوثين أَوَلَمْ تَرَ إِذْ تُفَوَّلَ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالنَّقَائِلِ حَتَّى إِذَا جَاءَتِ الْمَسَاعَةُ وَرَأَتْ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ علا ظهورهم الا ساامايذرون وما الحياة الدنيا الا لعب وله ولى الدار الاخره خير للذين يتقون افلا فَتَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمْنَا إِنَّهُمْ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَفَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سلما فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَإِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولن نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية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 مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصَابَتْكُمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تدعون اوَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِنَّ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ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 ولكن قد ستقولون وزين له الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء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 قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَفَتَحَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَمْ تُنْكِرُونَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ قُل اَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَصَابَتْكُمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَسَأَءَ عَذَابُهُ فَمَن يُجِئَ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لاَ أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ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 دونه ولي ولا شفع لعلهم يستقون ولا ثاقود الذين يدعون ربهم بالعدات والعاشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وأَمَّا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَسَقْرُدْهُمْ فَسَتَكُونُ مِنَ الْعَالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ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 انه من عمل منكم سوء ام بجاهله ثم تاب من بعده ثم تاب بعده وأخلح فأنه غفور رحيم وَكَذٰلِكَ كَانُوا فَصِّلُوا الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينُ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وَلَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَكِنْ أُذَكِّرُكُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَافُونَ عَذَابَ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ ثُمَّ إِنَّهُ لَكَبِيرُ الْعَذَابِ إن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَأَعْطَيْتُهُ مَنِّي وَلَكِنَّهُ قَضَاءٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَا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 وَأُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ أُرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا حاسبين قل من ينجيكم من بل ماث البر والبحر تدعونه تضرعا وقفي تَجْعَلُونَهُ تَضُرُّونَ وَخِفْ يَتَّقِ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل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 سَبَعْ انظُر كيف نصرف الآيات عنهم يفقهون وان كذب بهم قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لَكُن نَبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تُعْلَمُ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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ مِنْهُمْ من شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَاذْكُرْ بِهِ أَنْتَ بِسَلَفٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِ كُلُّ عَدٍ لَّا يُخَذْ مِنْهَا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 والانا دع من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذا هدان الله كالذي استهوت الشياطين في الارض حيرانا له اصحاب يدعونهُ الى الهدى سنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا ان نسلم لرب العالمين وان نقيم الصلاه ونسقوه وهو الذي اليه تحشرون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ في الصُّورِ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 وَكَذٰلِكَ كُنَّا نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَدْكَوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ لا الْآفِنِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 اهوَ قَدْ حَزَنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَإِنَّ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَفَلَا وَأَنَّىٰ فَأخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لم ينزل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا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 كُلُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَاسْمَعِ لَوْلِيَ سَعْوَيُونَ سَوْلَقَا وَصُلًّا فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَصْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِينَ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذكرى وَمَا اقْدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَضْرِهِ إِلْقَاهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِي مُوسَى نُورًا وَهُدًى تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبُدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَعَلِمْتُمْ لَمْ تَعْلَمْ أَن تُمَوَلَاءَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّذَرُهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَٰبُهُمْ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَانذِرُ امَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 أَوَلَمْ تَرَ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاسِطُ أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَوْ قَدِ جِئْتُمُونَا أَفْرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرة وَأَكَرْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى أَغْهُرُكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَانِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلكم الله فَإِنَّاتُ فَقُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكِّرٌ وَمُسْتَوْدَعَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 فانخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوا نذانيه وجنات من اعناب وَأَنْجَنَاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُثْلَ جَنَّتٍ مُبَارَكَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۖ وَمِنَ الظِّلَالِ جِنَانٌ ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنينا وبنات بغير علم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 ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أنا عليكم بحفيظ وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبعوا ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعد الظالمين المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلنا كعليهم حفيظا ومن انفع عليهم بوكيل أَوَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضَبًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِأُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ أَمَن يُشَارِكُكُم أَنَّهَا إِذَا جَاءَ أَخْلَى يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ يَرَوْا وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَوَلَهُ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَتَكَلَّمَ هُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِنَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ۚ وَخَرَّفَ الْقَوْلَ أَوَلَا شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيُقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ افَتَأْثَرُ اللَّهَ أَنْ تَغِيَ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بالحق فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَثَمَّ كَلِمَةٌ رَّبِّكَ صِدْقٌ وَعَدْلٌ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطْعِمْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يَضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَسْعَبُونْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بِمَا كانوا ينكرون فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن اي يضل له ويجعل قدره ضيقا حرجا يجعل قدره ضيقا حرجا كانما يعصى في السماء كذلك يجعل الله جَزَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم بَنَ السَّمْتَ عَبْدُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغَ أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا قَالَنَا رَمْسَاكُمْ قَالَنَا رَمْسَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا حكيم عليم وكذلك كانوا للبعض ظالمين بعضا بما كانوا يكذبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل يُنْصَرُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 مَا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ اللَّهُ يُذْهِرُهُ إِنَّهُ فِي شَأْنِهِ لَشَهِيدٌ كَمَا ان سأقوم من ذرية قوم اخرين انما توعدون لا وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على ما اتيكم <تصفيق> اني عامل فسنفعلون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله فَأَرْسَلَ فِيهَا الْأَنْعَامَ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَن كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ وَالَّذِينَ يَلْبِسُونَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنَاعٌ وَحِرْسٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِمَّةٍ وَأَنَّ عَامًا حُرِّمَتْ ذُيُورُهَا وَأَنَّ عَامًا لَّا يذْكُرُونَ اسْمَ الله عليها وَأَنعامُ لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفكرون وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّنُذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّائِسًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ قَتَلَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ تَفَهَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَالَّذِيأَنشَأَ جَنَّاتٍ مِنْنَعِيمٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 سَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الذَّكَرَيْنِ وَمِنَ الْعَذْثَيْنِ قُلْ أَن الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ مِنْ طَالِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ ثَلَثِينَ قُلْ أَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ مِن أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ امْ فَيَئِين ام كنتم شهداء ايذ والصاف الله بهذا فمن اضلم ممن افترى على الله كذبا يضلن ناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ او لحم خنزير فاننه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هاجوا حربا لا كلذي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعض ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِبَغْضِهِمْ وَإِنَّ لَعَاصِرِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَإِنَّ رَبَّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ مُجْرِمِينَ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 قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ كُنْتُمْ تَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ بَالِغَةٌ فَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ قُلْ هَلْ لُمَّ شُهَدَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَسْتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 أَوَلَا تَقْتُلُونَ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَأَرَفَاقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا لَّسِيحَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ولا تقرضوا مالا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفو ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَمَا مَنَعَ رَبُّكَ أَنْ يَفْضُلَهُ عَلَى الْقَوْمِ جَمِيعًا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاسْتَقِيمُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ انتقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كننا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن انزل علينا الكتاب لكننا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 هل ينظرون الا ان فاسيهم الملائكه او ياسى ربك او ياسى بعض ايات ربك يوم ياسى بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ إِنْ تَطَّرُوا إِنَّا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 تَقِيمِينَ دِيناً قِيَما دِيناً قِيَما مِلَّةَ إِبراهيم حَنِيفا وَما كانَ مِنَ المُشْرِكِينَ قُل إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَماتي لِلَّهِ رب بالعالمين لا شريك له وبذالكه امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابي ربه وهو ربكم لشيء ولا تكسبوا كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر خرا ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 هُوَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ